إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من ذون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعاء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 أم يقولون استراه قل إن استريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفاه به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا ما رُسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِن أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُحَاجِلَيْنَ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِن عِندِ اللَّهِ وَكَفَرْتُ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ وَشَهِدَ شَاهِدٌ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 وَإِن لَّمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَٰذَا أَثَرُ قَدِيمٍ وَمِنْ طِبْلِهَ لِكِتَابِ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَٰذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَيُبَشِّرَ الْمُحْسِنِينَ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحذنون أولئك أصحاب الجنة قالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون وَأَصْلِحْ لِلْإِنْسَانِ وَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوذعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي رب أودعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأخلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين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 والذي قال لوالديه أوفلك ما أتعذاني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان وهما يستغيثان لله وإلك آمن إن وعد الله حق فَمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاعِطِيُ الْأَوَّلِنَ هُوَ لَهُكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنسِ إنهم كانوا قاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجذون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون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 كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك لدي القوم المجرمين ولقد مكت كناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمع وأبصاره وأفئده وجعلنا لهم سمع وأبصاره وأفئده فما أغن عنهم سموهم فما أعلم عنهم سمعهم ولا بصارهم ولا أفادتهم من شيء إذ كانوا إذ كانوا يجحدون بأيات الله وحق بهم ما كانوا به يستهزؤون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 وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ ل_hُ مِنْ دُونِهِ أُولِيَاءُ أُولَاءِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُمْ الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر ولم يعيب خلقه بقدر على أن يحيي الموتى بل إنه على كل شيء قدير